نعم لكن دون أدري والإلقاء الرغم ذلك الله تعالى قال لا تفيدوا للشمس وراء القمر وفيدوا لله الذي خلقهما إن كنت إياه تعبد الله من قراءات الله في الليل والنهار أيضا جعل الليل سكن جعل الليل سكن والسنس والقمر قصبانا هو الذي جعل لكم الليل لتفكنوا اللي فيه والنهار مغفرة اجعل لكم الليله لتسكنوا فيه والنهار مضرا لا هو الذي جعل الليل لباسا والنهار سباتا سباتا للراحه لا يوجد الله سبحانه وتعالى في هذه الايه المختمه اجعل لك الليله امائ اذا قال الارايتم من جعل الله عليكم الليله خدمدا من غير من امر جعل الله عليكم الليله خدمدا الى يوم القيامه ما غير غير الله ياسير بهيات من الذي في والذي في ان من يسيء ينتهمه اتلا تسمعون اسمعوا اولياء الله انما الذي سينا صالحين واقيم لهم من جميعا الا تكون بخواح من النين خلال مسكنهم و من الصغائر المخرب العالمين و انا كنت قبل بعض النين وبعد اخوا بعض وعيد علينا اننا كثيرا في التعاصي والظهور لله رب العالمين إن دعوة الله انما ندعوه بدعوة الله الذي امر رسد ان ندعوه لان دعوة رسد كما قال الله وقد عدت في كل قمة رسولا ان نعبد الله يجب ان يدعوه ولذان رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يكون امه ودعوه ان يكون قلب الانشاظه واخلافه من الناس انا الله عليه الصلاة والصلاة في عام الأمر تقبل من المنك. بعد المنك. بعد الناس لما أراده الناس بعض الناس يمعونه يتكلم مع المعتنى صلاة بعض الناس بعض لا تقبلنا لنا يقبل نصفه ولا ربعه يقبل نصفه كاملا حسنا وذالك قال له الله تعالى ان كادوا عن من والحنى اليك لتذكر يا علينا غنى وايا لتخذوك الخليله ولو الا انت فبسمك لقد كنت تستن من له سيئا قليلا من غنى فذات الحياه ذات الطمانات فَأَجْلَهَا وَلَا تَذْكُرُوا الَّذِينَ يَفْرُطُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَضَابِ وَالْعَشِيِّ رَبُّنَا كَفَى فَأَجْلَهَا لِيَخْبُرَ مَن سَكَنَ عَلَى الَّذِينَ يَفْرُطُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَضَابِ وَالْعَشِيِّ رَبُّنَا كَفَى قَالَ نَعَمَّ اللهُ تَعَالَى رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ هَاوَى وَمَنْ صَعَدَ فَاشْهَدْ مِنَ الْإِنَانِ نَعْلَمُ كُلَّ مَا الْقُمْ الله بِمَا عَمِلُوا وَبِغَيْرِ ذَلِكَ قَضَاءُ إلا تسليه من كل منه والله تعالى لا يقبل أبداً من المرء أه... يعني مثل يجيه أنك جمعه اتبل يقبل يسليه زي ما تجل اتبل يسليه زي ما تجل يجيه عندي عبيده عبيده عبيده عبيده عبيده يجيه من الله معنا وفيه عبداً من ديه بغضي من المعارك الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب ضرب بفرقة صغيرة جداً من الناس قولة كبيرة جداً وبعدين وبعدين المسلمين الصادقين المسلمين الصادقين في غزواتهم في غزة هارف تعبد ابن عدوكاس غزة هارفهم في كان حمد بغزة السيلة ولم يكن المسلمون يملكوا لشيئاً من المسيلة وكانت تسير على الشره و تدير الكتم على خيل وعلى اذن كانت الخيل دواتها من دوله طارت وهربت وكذلك كانت ابن الله المعذب العين و انت لا كنت تعرفه مهما درست هذا الشيخ في جلده والله ما درست عبد المجاد على في جلده انه لا تخاف شيء من ذلك بالولاء و بالوفاء ما يكفي لا بد ان وانا في حالها ولذلك لما استبدأ لما استبدأ الامر بالمسلمين وانا دلت عقاعد عمر من وضوع المسلمين المناظر بالعالمين وده اعلم من قبل هذا الكتاب مثل الثالث مثل الثالث يطيرا مثل الثالث مكتبع بيشف على روحنا حول التعديل التحديد ده مثل الثالث مكتبع بسيط مثل الثالث ومنع كلهم واه ده فعقاد العامر عامل يدير ونقصر ونقصر بقى كلمة دير وقال الجماعة اللي جوره قالوا يا جماعة لأننا نكترض من المسير لأننا جوروا مستحترفين عنه أنهم مستحترفين ونقطع حزائر لطاعة الثالثة اللي يتبغوا عليه الساق الفير وإذا اتعثت المدير كبارين صاحب الفير هتبقى صاحب الفير الخلف طبعا كلهم ها اعتحبتون طبيعي ان الهلاك اللي بيعبر عنها او بتاع حاجه بسيطه لكن القعده ان عمرو باع هو باع كثير من الناس معه في فتره من طلع لي دربي اللي يصير على في الله بعد منم تحتها هقت عينه ذهب ما دخلت عينه الى الخوف تبصير رعب للكل شباب في عكبه العيره بالقدائيه لا يكون ساقع قاعد مع كده بعد كده ياخد جماعه على الناس خصوصا على الاطفال يا اخي بعيد عن الدنيا والحقد والعين وبعدين نتكلم اللهم ان الله واحمد خلق عنده ولا عنده الا عنده جماعه الفرصوده في النبل ولا في النبل صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين عايشه المسلمين بما في ساعه انتخذت الكرسي بتاعك يا لا لا ولا بكثرة العزق لإمامها التمثل نبيه إمان ما كانت نقول لهم هيا إلا إنهم عنا ياخد طرفة إنهم هيا فقاة إمان إنهم عارف قلوب الله رب العالمين إنهم يقولون دي يا إخوانا بريس كثير من الأوقات دي وده لا الناس يعني يقول هيا إلا هيا إلا يعني منها خالص لا غائر او تحدد مع الله الا غير برهينه انواع شك من ولا لا حاضر ايضا سمع مقرر وان نحن كلنا بحياتنا الخروج من المدينه جميعا مع الله رب العالمين واقيموا مع القران وحده فاذا كان قلب المؤمن مع الله كان قلب المؤمن مع كتاب الله رب العالمين ياخذ الكلام ان انت كثير واحد منك الكتاب عشان يبحث فيه عن عكسره وعن المان وعن إيمانه تعلم ان هذا الشيء لم تسمع الله ولا يؤمن بالله رب العالمين وعما يؤمن ترى سمينة اي مؤمنة وما الله رب العالمين عليها ما عقرض علينا نحن عدم ما رجعت في وما غير كتاب الله رب العالم وما كان التسامل هو رسول الله الذي نزل الله رب العالمين الوحد همر عند انسان واسأل عندي غير الله لهذا رسول الله يعلم أنه لا أمين بالأيز يلا رسول الله حيث صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول آمن الرسول بما أنزل إليه آمن الرسول بما أنزل إليه اول حاجة من فتاته تقول انه اعمل بمعجيل عمله بمعجيل عمله بمعجيل عمله بمعجيل كنت عنده لانه استضمونا انه ننزل عليك لانه وانه نقول ده لعظمك ولكمه كبر ولكمه كبره ولكمه مش مكلف مش مكلف لما يكلف به الناس في بعض الكبار اللي قول انا مش مكلم بالخلاة انا كبرت عن كده انا مش مكلم بالخيان انا كبرت عن كده انا مش مكلم بالحج انا عيش مع الله انا مكشوف عني الاجاب طبعا نخاب طب والرسول عليه الصلاة والصلاة اعمل الرسول بمعنه ونصده اليه ونصده والمامنين عيلا كل امان بالله يوم لأكاته يوم تكتزه ومن ينمان الحق بالله رب العالمين إلا هو الذي يذكر به دائما أن يكون قلبك مع الله وأن يكون قلبك مع شفاق الله رب العالمين وبعدين ودعا عيث من على الله عليكم النهار فرمدا ودعا يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تشتنون بسم الله الرحمن الرحيم ا ورحمتي وجعلنا لكم الليل والنهار فتفتروا من تستروا فخذوا ما تشكرون دائم ا احسن الاعمال ودع هذه الاعمال في جاد حضره تعالى فهو ما من من قال قوم قال الذي جعل القران هديا من الخير في بعض المعارف ان كنت تاخذ ا لان شاء الله يجب معهم على الهدى يجب فينا وقتا ولا شاء الله يجب على الهدى هو اللي عارف كده هو اللي عارف بكل سيكين وكل من يمين وما هو اللي ظلم ويجب تصدق وكماح ويطمق وكلمة طلب ودين جعله في آنها الحين لأن جعله أعداء أعداء طيام ونحض ينمع في قوم حضور أن تلعين من كل الله من الله تدست ونجاب تلاق بالله من سرد ونعب من الله أن تأخذ في قوم الضران فيما تعتقد في الله يفرح ثم لا تعتقد في القرآن فيما تعتقد في الرسول عليه الصلاة والله هذا اسمه بالقران ثم كاتب في الهلاليه انا كما ان الله واحد لا شريك له قال القران كده استعوذ بالله من الشيطان قربين من, من إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله واحنا لما نتاخا ولما ندر يوم الله لا يتقبل غيره لا يتقبل كماك بلا استئمان ولا ربهنا قال الله لا يتقبل الا ان تاخذوا بال والله لا اله الا هو قال الحق ما فلا يوجد انفك حرب مما قدمه المتكلمون فيما بحثوا ما دخل الناس في الاسلام الحمد لله عز انت لا رب العالمين انه يوجد اللسانة للشجر ما شاء لماذا؟ لانا ليسا بالمعقول ان نتخم الله انه يسا يعظم خلقا من خلق حقيق على نفسه لانا ليسا اقسم يا همين فلا انه يعظم الليل على نفسه وكذا انت لم تكون الحياة صارة فيه حياة بعضا يحرم معهم وكشوش يتصير رسولك على طول ما كنت تجعل عن جناسك قوة الليلة بالعالم ثم جاءت النهي صريحا من عن صلاة الصلاة وهي انك لا تتسمه غير الليلة بالعالم اما الناس فلاهي ان يقسم جناسك يشتغل ربون اقسم بالنون او من اقسم بالنين انا اقسم بالنين وابن اقسم بالضحى تعالى كل الليل اذا عسف معنى الامال معالم هتمات قد دخل دخل غلام او اكبر غلام فينا اينما الله الذي عسى ان اذا عسى عس فعل عس عس انتهى زمانه والحبذ ذات نفسه اظن ما معناه لمن وامير ايضا والليل والليل وما وسق اشار الى ما جمع الليل من ايات الله رب العالمين وقدرته تصور يا اخي وانت نائم على بغر منزل انا درت ان يبكى وانا درت ان يبكى وانا درت ان يبكى وانا درت انه هو الحل القديم الذي لا تاخذه الكبره ذاك الذي ناصره كالإبل والحصان فكيف الذي لا ينام ويرعى والله يا صاحب الليل يعلم ما جرحت بالنهار من مواضعك تماما ملايين الدخليه كلها الكره وارضها مال الذي يتقلبه معه إلينا وإلينا إليون انت أحيانا تتلقين على اليومين الذكاء على الشمال تكون أن تجد واغتون أن تشهر حمل الذكي الجعل وككل عامة انت بكثم أحيانا على شرير بيت مال الذي واجهانك لا تشهر مالي ما تشهر تشهر مالله على وعي انت تتلقى بطير مالي ده مالك النفس نفسه مالك النفسه وبعد انت مطلع يجبك ربانا الليل وحطفك وبالتالك تردون عقابك تردون عقابك لتتأمينك ويحفظ عليك ويحفظ عليك ويحفظ عليك ويحفظ عليك نفسك كل هذا مكتاب ممانا وإشباطا لله برد العالمين لتلك والليل ومعرفك والليل ومعرفك والليل ومعرفك عشر الجامل الصبح على الكائنات اي والله ان شاء الله تعالى اصباحا والليل اذا ذكرها اصباحا والليل اذا ذكرها ومعنى تذاغط الكاويه فهي غارقا في الليل اذا اي والله اقلك ان كثر الليل اذا غشاها السماء ثم بناها وايات ادمه يغطي النهار الليل لا يصل النهار جرميليون ومشتنا على مليون الله هذا كانت نجوم النجوم البعيده في الفضاء التي عندت بعض العلماء ان ضوء النجوم لا يصل الى الارض الا بعد 5 مليون سنه دليلا ان شفنا اشياء فيها ونحن من علم الحديد كلما صعد الناس للفضاء انهم لا ينتهكونا غير الله رب العالم وإنما كما قال الله تعالى تنريه تنريه آياتنا في الآثات وإلا أنفسه حتى يتبين له أنه حق تنريه آياتنا في الآثات وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه حق أولم يكفد ربك أنه على كل شيء شريء منظر قلع لما ذكر الله في بعض آيات ونحن لا نسلسر الزرآنا إلا بالقرآن بما صح عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الله تعالى في صالة الاسبح وضع للليل سكنا وصلت للقمر في الصباح وحديث في الصباح الصباح في صادة والنبي يضع للصمس دلاء القمر اللون وقدرها منازل التعلم من عدد الترينة والحزة وميس بحان الله رجلنا جواب القمر الحياة قدرها منازل التعلم من عدد الترينة والحزاب لأني شغلة الأمر يتنفع الراجل لأني يتنفع الراجل المتعلم أنا آج في أول شار سلحون من دلق البدل السلاح ورجل البادية ورجل البحر ورجل التحرق ينفعه الله بالقمر ما لا يحط به نحن اللي جواب نعيش في المدينة انطلع يعرف اولا الشهر بالقمر يقول لك بطاني دولا والقمر دايجي 3 سوالي والقمر دايجي 4 سوالي والقمر دايجي صبول يعرف عدد أيام ان شهر من هير تتابه من هشرة انا شخصيا سعاد ادوليا ترحنا في فهر الزلزاء وانا في فهر الزلزاء وانا في فهر الزور وانا في يومي يوم اقوى في اول يومي اقوى لكن انا لما احبط الامر وستحين حوالي حنحول السعرار لعثنا السبب الامر احنا طول الساق ربعه احنا اتبت ربع الشار البدل كامل احنا في الساق لكن اتعالى الواحد بيحكب الهفتس ومش واخد باله مش واخد باله من الايام اتعالى ساجه احنا فان بك والله انا عارفة احنا 13 او 11 -13 الله في كلامه رح مفهمكم عمده الله في كلامه رح مفهمكم هذا والله الكواكب يوم يومه لك كنت تعتقدوا منازل وتعلموا هذا كثيرين لا هيك آه الله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في خلق يفتح آه كل في خلق يفتح كل يفتح والذي بلقنا عليها ان زماع اللي طال عن الفضاء سبحان الله احنا نتلكم ملانجرة معنى الكلمة الاول الراجل اللي من تكينة الفضاء وميش ميش بيش يقلق لأصبح في الفضاء يعني جميل مرية بالطب ساعد داستة الفضاء لأنك داسترابة بالطبط داست طبعا بحظ شديده يستقينا لأنه لو محاوب تانى عن التكينة او الحل قطع حيثم لكل حياته الان يسبحها كذا في الفضائق كما خلق الله وقبعه من الذي كان يبرك هذا من طبيع من اربعة قرنا قال القرآن كل في فلك يسبحهم والفلك ما يدور في طبعا دائرة رحمية يعني دائرة مستديرة مش ماجه بحر كل عوجيب وإنما المدار الذي يدور في الشمس والمدار الذي يدور في القمر والمدار الذي يدور في مد بكل ضيطان ما ثلاث ألم الله يأتي برميز السماوات ومن ثلاث سرين وزاعدين ألوى الشمس والقمر والمجين الشمس والقمر والمزوم والجبال والشجر والثمار وبعد ان حد الناس من الناس ما وكثير حق عليه العذاب لا كما يريد الله كما له يخرب كما الله يفعل ما يشاء لا خلخ ان ياتي الى من هو خليل قال الله ان في عالم لا ربنا الله, الله رب العالمين ان انصرنا على اعداء الظلم اللهم سلم عليهم كما تعظمهم يا رب العالمين اللهم سلم عليهم كما تعظمهم يا رب العالمين اللهم انهم اعداء وبلن ان تنقذك على الانفذ ويعيش مريم الله كان كبيرا يا رب العالمين واستقينا نحن ولم نقم عليه يا رب العالمين اللهم بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه والاخوات والابناء من انصار السنه كنت ارجو ان اسجل لكم هذا الحديث الذي اسجله الان أحقب ذلك الدرس الديني لكن الله انتلاني بمرض حال بيني وبين ذلك وأنا أخاطبكم الآن انتوق بفراش ذلك المرض صدوا الله بقلوبكم سبحانه وتعالى أنُنهِمَ على عبده أخيكم بالشفاء والعافية ما أشوقني إليكم إنكم جوي الروحي الذي فيه نشأت وفيه أشد والذي أرجو من الله أن أموت عليه ونوجو الإخلاص في الدين والعمل لله رب العالمين ببعض الملاحظات على الدرس أولا أعتبر عن ذلك الثناء الذي قدمني به ذلك الشاب المفطول بأستاذه فاعبروه حاولت منعه ولكنه غافل ابن ياسر وفعل ما فعل فاسأل الله ان يسامح واسأل الله ان يؤلى يصيبني الغرور مما قاله ثانيا اعتذر بعد تلك الاخطاء القرآنية لين الحماساء الذي ربما لمس وانا اتلو الدرس والفرح الروحي الذي كان يسبغ في الله عليه بما ارى من وجوه نظرة بالايمان سوداء وضيضاء وصفراء حمراء ولكن كلها تلتقي على قلب اريض واحد فالله رب العالمين من شتى بقائلات فوق الواتذار مرة الاخرى القرآن غالب ليس بمغلوب وحييكم يا عنصار السنة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يهب لكم القوة المدد الروحي من عله كما لسواني عن الإخوة البررة الأوفياء وعلى رأسهم الأخ الأكبر الثريق عبد الرحمن أمين أن لي أسأل مره يعينه على أمره وأن يجمعنا به حول بيته وقد انتصرنا على اعدائنا من الصهينة وهذا دعائي كل ليلة كما اتوجه اليه بالرجاء منها هنا مرة اخرى ان يحقق ما وعد وهو اعتقد في اخوته انها لا يمكن ان تفيا الا بما وعدت ولكن لي عتاب عتاب من بخن على أخي لقد تاجعني أحد الناس هنا بعلد من مجلة الشبان المسلمين وفيها حديث حاقد جاحد وسباب مقدع لمناسبة المولد النبوي دعا على لسان أحدهم من النائك الذين قاموا بكلمه في ملجمان جمعيه الشباب المسلمين وانا لا أعرف أن جمعيه الشبان المسلمين تنتمي الى جهه معينه ولكنها تنتمي الى الاسلام والمسلمين جميعا فكلفني ادنت لهذا الانسان ان يحمل مع على الوهابيه وعلى انصار السنه هذه الحملة نحن المعلم يا أخي الأكبر في مدارسنا وفي جامعاتنا واقرأوا الكتب أن الوحابية فورة عربية تحريرية كبرى ويجيء هذا الحاقل الجاهد فيصيب الوحابية بما ليس منها ولقد ضيع كل ما بلد. فقد وقع العلد في يد أناسي كثيرين ممن كنت أدلس بينهم وأفني على سيد الفريق وعلى أنه الرجل الذي رزقنا الله رب العالمين به وعلى أنه الإنسان الذي سيجعل الله على يديه خدمة ذينا لا أرجو يا سيد الأخ الكريم معالجة لهذا الأمر أن تكتب مجلة شبه المسلمين اسمك أنت يا سيدي مقالا توضح فيه ما الوهابية وتذكر كلمة حق وكلمة خير عن انصار السلة المحمدية كيف حالكم انت يا رشد يا ترى اعطونك التبرعات ام لا انت يا رجدي خزانتك مملوعة من المال ام غير مملوعة ان لم تكن فقل لي وانا اصرخ من هنا لعنى الصراخة يسمعه اولئك اخوتي احبائي أهلي وطني الروحي مهديا قلبي من مكة من جوار البيت الحرام ومعين جوالي غلال ياسر وحييكم جميعا واتمنى لكم كل خير وبركة وهناء وقوة وسلام عليك على اهلنا الله يحب لك الخير ويحب لأولادك الخير إنه سميع قريب مجيب الدعاء وإني أثائل الأخ الكريم عبد رحمان جأنور عن الكلمة التي ستقتل في مجلة الشباه المسلمين أرجو عبد الرحمن عبد الوكيل يوم الاحد السادس والعشرين من شهر ربيع الاخر سنه 90 300 من الاول من شهر يوليو سنه 70 900 و اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ الله رَحِيمٌ وَدُودٌ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أن يَأْكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بغتة وأنتم لا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 قُلْ أَفَ غيلََ اللهَّهِ تَأمرُرّ أَعبُذُأَوهَا الجهِلون وَلَ قَدِ الأُحَ إلَكَ وَإِلََّذينَ مِنْ قَضلِكَ لإِن أَشَكتَ لا يَحبَطًاَّ عمللُكَ وَلَ تَكَُّ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 ونفخ في الصور فَصَعِقَ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وَأَشرَقَة الأرضُ بِنورِ رَبِّهَا وَضعَ الكتَابُ وَج أَبَِّبِينَ وَشّهَدَاِ وَقُض بََهُم وَج أَبَِّبِينَ وَشوهَدَاِ وَقُضَ بَنَهُم بِالحَقِّ وَهُم لا يُظلَون وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَثِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا رَّحْمًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا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 حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حيث نشاء فنعم أجر العامل الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا وينذر الذين قالت تخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنْ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْغِيَ الْوَمْءَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا لَمَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلى أن لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلية لولا يأتون عليهم فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِبْتَرَى عَنَ اللَّهِ